إليهم ركبنا شباب الرجال وجئنا سيولاً تهد الجبالاً ملأنا البطاحاً رجالاً وخيلاً ملأنا سهولاً ملأنا التلالاً برعب المواضي باثرنا ذيولاً بسكين أولي جاززنا القذالة, جاززنا القذالة ترى القوم هلكا صريعا جريحا ومن فر بالرعب ماتا ذهالا ماتا ذهالا غانمنا السرايا سلاحا ومالا ونلنا الأمان ونلنا المحالة دعونا القطيعة بزأر الأسود فولوا خزايا وفروا الخذالة فكيف تلاقي رجالا اباتا الى الله قاموا وهب امتثالا فكيف إلى الله وهب وهب تلقى تلقى طيعاني وهولي تلقى تلظى بنار اشتعالا رجالي الى الله هبوا كراما مكر بصدق النوايا أباد ضلالا بماذا تلاقي محب المنايا بماذا تجاري صمودا توالا سنمضي وفودا نروم المعاني فأرض الجهال تنادي النزالا تنادي النزالة